التسجيل الثالث والتسعون استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف الشراب الحلال ب الحكم التكليفي ت دليل قطعي، ث أصول الفقه.